وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها روانا سيشام خواتم وأسقيناكم ماء فرطة ويروي يومئذ للمكذبين يُطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يرمي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 المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين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 فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَذَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ إِنَّ ربك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 إذا دُكَّت الأرض دكًا دكًا وجاء ربك والملك صفًا صفًا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي وإلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر